que han الشرط فعل مضارع مجزوم علامه جزمه السكون من يعمل سوءا يجز به يبقى من برضه حرف جزمه وشرط يجزم عليه ويعمل فعل الدار مجزوم وعلامه جزمه السكون سوءا هيبقى يعمل هو سوءا سوءا مفعول به منصوب الفتحة ما يجز به يجز هي بقى فعل مضارع جواب الشرط مجزوم علامه جازم حذف حرف علة فأصل يجي زاي ماشي طيب يوجد زاي برضو آلة ثالثة ما ننسخ من آلة الخامسة لا تبي خير من جنها أو بيدها فما ننسخ يبقى ما هنا حرف إجازم سياره معطوف نسي معطوف على نسخ مجزوم فضل على مجزوم معناه جزم دي حذف فعل عشان مثلا نسي شيء مش هنا دي طيب ما بقى جواب الايه الشرط فإن النوع برضه مجزوم علامه جزمه حذف حرف العلة عشان تصانه تي مش وبسمر اول شرطا ثاني الشرط يعني ان هو زي ننسخ زي من يعمل يعمل زي يشاء يشاء بصيني جواب مجازر جوزي يشتغل ذي كميا ذي كم جواب مجازر ويجوزي بيجاب مجازر واجد ويجي نأتي بخير نأتي جواب وجزر وإذا لم يصلح المباشرة الأداة يعني لا جواب الشرط ده إذا لم يصلح لم يصلح على حالة اللي هي جواب الجزاء إذا نصلح جواب وجزاء الشرط يعني المباشرة الأداة اللي هو الأداة خرينة بالفعل يعني المفروض اداة في الجذب زي ايه مثلا بيجيبها فعلي مبارئين فلو الجوارب وجزاء الشرط لم يصدح لا ايه اللي هو يباشر الاداة زي ما تنقل من اسميه الاسميه الاصليه متدخش عليه على حرف الايه الشرط ماشي في الحاله دي ايه هيقرا بالمثنى الجمل الاسميه هتقرا بالمثنى نعم وايه بخير يبقى ايه دي جهاز قياسه بشرط هي مستسكه مستسكه مضارع مجزوم مستس ماشي والكاف هيبقى نظير المخاطب في محل نصب مفعول به خالي، فهو على كل شيء مخالف. ففهو دي، فهو على كل شيء مخالف. مفروض إنه يمسك أبو كذا يعني دي في الأصل، اللي هي ما تنفعش تا تا تباشر ما نحطها مع الأداء على ما فهو على كل شيء مخالف. طبعاً إذا تنفعش يبقى في ديت لازم نحط الفاء. لما تنفعش نقوله أيه هو على كل شيء لازم على كل شيء في مشكلة؟ في حال عملت كان طيب او يعني تقدر يصلح المباشره للاداء هلقا يا بالفاء يا اما باذن الفجائيه يا اما بايه باذن الفجائيه بما قدمت أيديهم اذا هم يخطئون هم يخطئوا ما تنفعش بعدين في الحاله ديت هتقول وان تصبهم تصبهم هنا فعل وبعدين إيه؟ إنتوا سبهم إيه اللي يحصل إذا هم يخلطونها فلنطاش تقول إنتوا سبهم مسئياتهم يبقى داخلتها ديهم هم يخلطون لازم تول إيه ما فهم يخلطون أتول إذا هم يخلطون. على حسب السياق وعلى حسب الإيه المعنى. ماشي الكلام؟ أنا في إشكاك؟ هم؟ أحد عمد تكونوا فيه و يدرككم النار و اي نحق اي ما فلاه الاسماء والحسن الحسن ماشي؟ اي تكونوا و يدركوا الموت تكونوا دي ايه؟ فعل ايه ماذا هو ايه؟ مضارع مجزون الاسبع تكونون ما شيفه مجزون محفل ايه؟ يدرككم الموت يدرك فاعل المدرع جار الشرط يعني مجزول بالرسل فضل أوه أكيد توم هنا بأد حق فعل كتب فان مرأة آه فان مرأة يعني مجمع يعني تكون أنت يعني تكون أنت مجمع في أي مكان تكون أنت تكون أنت في أي مكان فتكون بفاعل مضرع و... وأنت فاعل وفي أي وكاته نح أي من الدرب في هذا اسماء Kun valaamme zoom päättelemme, silmät ovat valmiina. Jälleen kun valaamme zoomissa, ja mahmaa kuori Emiru al-Qais, mahmaa, kuten mahmaa, kuten mahmaa, kuten mahmaa, kuten mahmaa, kuten mahmaa, kuten mahmaa, kuten يعني أنت تغ يعني مني يعني فغزيتي مني يعني بأن حبك قاتلي أنتي قررت على المرة بحبك بيقتلني وأنك مهما يعني في أي وقت تأموري القلب القلب ده ينبيعه طيب وأنك مهما تأموري تأموري فعلاً ضرعي منزوم حصلن أصلاً تأموري نشيل نقولك إيه اللي آمين لا آمين المخاطب يعني المخاطب يعني لي تأمري تأمرين تأمري يا يا المخ تأمري أنت القلب قلبي يفعل يبقى يفعل هنا الأصل فيها يفعل يعني فين الوضع ميزون بالسكون ولكن اللى قصرة دي للروي في الشعر يعني عشان اللى ق لين بتدخل بالقصرة فقصرة ودي من ضرورات الشعر متى كفى الاخر متى اضع العماء العماء متى تعرفوني. أنا متى فعلًا؟ أنا متى بيجزم؟ جزم يعني؟ بيجزم فعلًا؟ أضع أصلي؟ أضع مجي؟ يعني فعلًا ضارع مجزوم بس يكون كده بس ضروري قصره دي يحترشيار يعني. هل علامة؟ يعني أنا بلبسه في الحرب يعني. تعرفوني. ين؟ كسر، كسر كذي. ين؟ كسر، كسر كذي. صح. كسر ولا كسر كذي صح. يزعلون. ماشي تعرفوني اللي تعرفوني أزدي تعرفوا صح؟ وبعدين تعرفوه تعرفوا شنو المين يعني وراء؟ فاا تعرفوا فلننضرون خال تيجي ما بين البخارة قبل جاء متخدم عشان تتفرق البخارة ان شاء الله أخذ ما ياخد البعضين وايانا فأيانا ما تعدل به ربيحه تنزل به فأيان مثل قيمة هي شرط تنزل في العليم ونظفها للمكان ايانا ما تعدل فمضرع مرزوم بالسكون وتنزل برضه مضرع ايه مرزوم بالسكون لكن إبر الكسر للرويي تعشى. وحيثما تقولي تعالى حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غاب للأزمان. غاب للأزمان يعني داخل الأزمان يعني في فق الزمن يعني. حيثما تستقم يقدر. فعل الضارع فعل الشرط تستقم وجواب الشرط ايه؟ يقدر. وإذا ما تقول تقولي وإبنك إذ ما دأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر أتى. شعرة جميل. ممكن نحاول نحفظه. شنو حكمة؟ يعني إبنك إذ ما دأتي ما أنت أمر به. يعني إذا أنت فعلت الحاجات اللي أنت تأمر بها وتحسن الناس عليها، تلف يعني تجد من إياه تأمر أتى. يعني تجد الناس اللي أنت بتأمرهم بهم طوب الحسن فيعني فعل ما ذهب. Ei, fatti ketään ei, ei, ei. Tulee tulee tulee tulee tulee tulee tulee tulee tulee tulee tulee انت امرون دي دي ممنة الصبع ماشي؟ وقيمة امر دي اسمي ايه؟ فاعل يعني ماشي؟ تلفي يعني تجد فتلفي ايه اسلا تلفي تلفي بس هي برضو ايه مجزومة دور الشرط مجزومة محثة ايه ايه ان الشرط رأي تُلفي مجيزون بعد إيه بحث حفرة إليها من إياه تُلفي أنت من إياه لبقى من هنا؟ دي إيه؟ من إياه دي مفور به يعني ماشي؟ لا أسأني أحد تُلفي من ها من دي ما قلت به دي إيه؟ ماشي؟ تُلفي من إياه تأمر تُلفي الذي menen hänen kanssaan, ledi, jahota noin, tulfi, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, eti, الشابين ده العربة أحبها. من؟ ايه ده اسم الموصول والجملة بتاعت, بتاعت الصدق تأمر إياه فتأمر بفاعل الله عرفوه بالضمع وإياه هيبقى مفعول به لتأمر يفهم معه؟ ما فيش كاله؟ نعم؟ هل يفهم؟ أنك إذا ما تأتي بما أنت أعمل بإياه فيما إياه تأمره أتيه؟ فتلف الذي إياه تأمر أتى فقوله الصريح إياه تأمر يعني تأمر إياه فوأنا فقوله كذلك من أدوات الشرط والجاز أن خليفة أصبحت فأصبحت أن تأتيها تستجلب بها تجلب ماشي فهو يعني ايه إحتاج إلى مجير إنت يعني تحتاج إلى مجير يأخذك في جواله في رحمك يعني ايه الشعر يعني يقول إيه فأصبحت أن يعني إنت أول تأتيها تستجر بها خلاص يعني يبدو تكون في جوالك فأول أن تستجر بها بتجد بتجدها بتجد تأخذك في جوالك يعني. في جوالك مصدية فأتى تأتيها يبقى تأتيها فعل الشرط مجزوم بحرف حرف على أصلها تأتيها كأتي يعني تستجر فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بالصوت أشيء لا لا لا تأسد لا تجد هي جواب الشرط فعل مضارع مجزوم لين ما تستجر بهذه في مدل من إيه تأتيه يعني أنا تأتيها تعمل إيه يعني تب تعمل إيه تستجد به طيب جواب الشرطي بقى تجد بقى اللي هي تجدها بقى كذا ماشي بدل جملة بدل جملة فهذه الأدوات التي هذه تجزي مفاعليني يعني هذه هي الأدوات يعني هذه الأدوات تبقى هذه دي مبتدأ والأدوات دي خبر احنا خلا بقى نحن بقى فعنا عادة بالمرة عشان نستفيد من نحن خبراته ماشي؟ فمع الكلام فهذه هي الأدوات هذه الأدوات التي تجزي المفعلة وسمى سمى الأول منها منهم شرطا الفعل الأول يعني منهم شرطا وسمى الفعل الثاني جواباً متزر ماشي؟ وإذا لم تصبح الجملة هنا يتكلم في مسألة إيه؟ لو الجملة لوقعة جواباً ما نصبحش لأن تقع بعد هذه الأيد الشرط وإذا لم تصبح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط واجب مختلف عنها بالفعل فالجملة اللي في الجواب نبص عليه يشوف هالتصبح تبقى من ناحية النحو يعني مش من ناحية المعلمة من ناحية النحو هالتصبح تبقى مقترب بأداة الشرط فالينفع اللي مقترب بأداة الشرط هو هو الفعل اللي ايه؟ النضارع المزول فلا مشكلة ما تنفع فبالتالي يجب اقتراحها بالإلفاء. وذلك إذا كانت حالاتها بأما كانت جملة اسمية هي أول حالة أو فعلية فعلوها طلبي ديتاني حالة. ثالث حاجة فعلية فعلوها جامد. فعلية فعلوها طلبي يعني يعني فعلوا فعل أمر يعني. نسيم أو فعلوها فعلية فعلوها جامد يعني زي فعل جامد زي بيت ساني عنا. اصله ليس او نفسي بلن يعني فعليه فعلها منفي بلا ذا او ما يعني فعليه فعلها منفي منه او مقرون بقد بقد يعني فعليه فعلها مقرون وصف. بقى نحو بقى أتريد دي أمثيل على الجانب نحو قوله تعالى أنا مسكة بخير على كل شيء قريب فده مثال الجملة الإيه الإسمية فجواب الشرط هنا فهو على كل شيء قريب فجملة الإسمية أي جملة إسمية تغمع ده جاية فجواب الشرط يبقى إيه دازم نقرنها إما بالفاء وإما بالإزم فهنا قرنها بالإيه بالفاء فإن يمسسك بخالر يبقى إيه فهو على كل شيء قدير فهتعرف بقى إيه يمسسك فعلا الله عجزون بالسكون يمسس الله أنت هو الكاف يعني فالكاف هنا في محل فرد به فبخالر جره مضرور بعدين فهو على كل شيء قدير أتعرف هو اللي هو مبتدأ وقدير تبقى خبر ماشي فعلى كل شيء جره مضرور والجملة الإسمية من فروع كل شيء قدير كلها في محل الجزم بجواب الشرط فهم ؟ ضرب قول تعالى قل إن كنتم تهبون الله فاتبئوا عليه الله ويغفر لكم بدون قط مثال إيه جملة جواب الشرط يعني جملة فعلية فعل إيه طريب عشان هنا كل إن كنتم يبقى عندي أدت الشرط قل إيه كنتم تحبون الضوء يعني ماشي فدي أدعو عن إيه فعل الشرط بعدين فاتبعوني تبعوني دي هي الفاعل إيه فعل يقولنا فعلية فعلوها أي أم فعلوها فبالتالي تبقى فعل أم تابع ناسه تابعوه بفعل الأمر المفروض إيه ما بنقضي على العظم إيه تابعوه تابعوه ما على حسن يوم اللي الله ناسه على لا هو مفروض على مش من حسن على الضم من حسن يوم آم يعني لو فعل امر ما من فعل امر يعني ففعل الأمر هيبقى جواب الشرط فلو انه فعل امر فعل قلنا فعليه علاقه ونزل فعل امر وبالتالي لازم ندخلها بالايه في ساد طب بتدعوني احبكم الله يحبلكم يبقى فعال مضارع مجزوم مجزوم ليه؟ لأنه وقع في شعاب الطلب طلب نعم اللي اللي لو في طلب يبقى إيه؟ الفعل مضارع العديد يبقى حجاب الطلب يبقى مجزوم خدناه في الجهاز من واحد خير ملاقة تدعوني يحبلكم ماشي؟ يبقى الله ويغفر لكم يغفر مجزوم ليه؟ عشان معطوف على ذلك ماشي؟ طيب التالت آية؟ انترم كرمي انا أقل من مالا ولا فعسى هذا مثال لجملة فعلية فهي جامد في جواد الايه الشرط فان ده اداه الشرط ترى اصطدرت تراني يعني فهو فعل مضارع مجزوم لايه حرف ترى أنا، طرأ أنت أنا، أنا الذي محب لي أول، أقل منك، أقل الذي محب به كمل، نسيت؟ يعني طراني أنت أنا أقل منك أنا ولد طيب، فعسى ربي لا، ربي جارب الشر، عبي، فعسى ربي، فلأني فعسى ربي بفعل فعل جامد، والجمنة جمنة فعليها فعلها جامد، في حال ذل نقولها بئي بالثال. ماشي؟ وما يفعلوا من فلن يكفروا هذا مثال لجملة فعلية الفيئة لا وقع في جواب الشرط ماشي؟ فما يفعلوا؟ يفعلوا هنا فعل مضارع مجزون بحث المناصر الفعل يفعلوا من خير فايب جواب الشرط ايه؟ فلن يكفروا جواب الشرط ايه؟ فلن يكفروا فلأن جواب الشرط جملة فعلية ونفية من لن فواجهت بطرانها بالفعل ماشي كلام؟ بالمثال بعد كده ما أفاء على رسوله منهم فما عليه من خير والذلك فما هنا فعل شرط وجواب الشرط قصد ما أداة الشرط وأفاء فعل الشرط في الحالة دي ما كانش مضارع مش مش جاب الشرط بعه، فما أوجفته، فما أوجفته بيجيكم لفعلية من فيها به بمن فواجب ترناه بالفعل. إن يسرق فقد سرق أخو له من قرب. إن عين الشرط يسرق، إن فاضر عن زوج. فقد سرق هذا مثال للجنة فعلية في ضاب الشرط المخلون بقد، لازم يخلونها لي الفاعل عشان يخلونه بقد. فقد سرق خائف من الله. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يقتل في سلطته هي أجران عظيم. هذه الجنة مثال لئي لدواب الشرط جنة فعلية مخلونا حافظا فيس وهو هنا في سلط الفاعل. قالوا ومن يقاتل في سبيل الله السالفة المضيئة أجمل مني ففعل الشرط المقاتل وجواب الشرط في السالفة المضيئة أجمل مني الآن الجملة فعليا نقول أحفظ الفيسب لا يجر الترناه بالهي نسيب طب لايتونا من المقاتل في سبيل لا فيقتل أو يه أو يغلب يقتل أو يغلب ليش؟ راب الشرط ما هي إيه تقسيم لمن مقاتل فأني يقاتل في سبيل الله فهو إما أن يقتل أو يغلب، فبالتالي أبي هيأ مجزومة لأنها معطوفة على القاتل، لأنها معطوفة على القاتل، أو يقتل إذا فعل المضارع مجزوم إيه على السكون، معطوفة على القاتل، معطوف ويغلب برضو. اللي واجب اختارناه ويجوز في الجملة الإسمية أن تختار الإزالة فجائية. خالق تعالى قد صب سئات بما قدめた عديم إذا هو يخمن. إذن هي الاسمية الوحيدة اللي هي حالة من حالتين بعد أدات الشرط إذا كانت في جواب الشرط، يعني ما تختار بالفأء، إما تقيم به لإز. تصبهم ايه بفاع مضارع المجلوب تصب صب بسيئة من قدم التهديل يجعب الشرط إذا هم يخمطهم يجعب الشرط إذا هم يخمطهم ماشي؟ خلاص ماشي؟ طيب وإذا هم يخمطهم إذا الفرجائية لا تأتي إلا في جول الإسر إذا فرجائي إيه؟ لذلك قال وإنما لو يقيم في الأصل في البدن يعني إذا الفجائية الجنة الإسمية هذا طرش اللي هي مخيلة الجنة الإسمية لأن لا تدخل إلا عليها لأن في الأصل لا تدخل إلا عليها سواء كان زواج ذلك على الإستوت أغناني اللي هي لا تدخل على ذلك على الإستوت هو اشترط اللي هي إيه لازم تبقى جوا شرط الجنة صلى الله على محمد وسلامه